يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحم بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى 117. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 118. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمنع تَذَابَ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم